ان يقولون افتراءا على الله كذبا فان يشاء الا هو يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ صَدَقَتِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ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 وَهُوَ الَّذِي وَلِيُّ حَمِيد وَآيَاتُهُ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا دَسَّ فِيهِنَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ وَمَا اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويرهبهم كثير ولا انتم بمعجزين في الارض